فَرَضْنَا وأنزلنا فيها آيات آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر والأشهد عذاب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 لم يأتوا بأربعة شهادات فجلدوهم ثمانين جلدة فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبداً وأولى هُوَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شمادات بالله إن من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحبته وأن الله ثواب حكيم عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل افرئ منهم من اجتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لو المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفكم ممين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَلَولا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَذُبْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتوه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا يعظكم الله أن تعودوا لمذله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأنتم الله رحيم